خوه ويا حسين لو ماك ما وجهك دحى انسيها يا خوه يا أخوة وياي المعان تجي تنظرن وينت عزيز خوة يا عزيز لا إلزان غرن ميني تسيم وينت عزيز خوة عزيز لا إلزان غرن ميني تسيم ان شي اسو فاشبيها شبيها سو خويتي يا تينلم ضلي حي مع وقا وف وين له بعيني اختك يا خوي يا هيل بدن تو احسن لي عليها لي عليها مكيد رمبي نهي علي انك يا حزين يا حسين يلفينا امنا بعد تسمع بوائل شي ايدك عيل ظليع يا حسين خليهن ليعليهن مكيد رمباي يناع لينا خويا وين حزين يا حسين يلفينا اوني معك بعنتي اسمع بوارتينك عيدك عال ظليع يا حسين خليها يا ذيها البتي يا حسين امشي هناك عنها بعيد نيبتي خو يا انا وياك خليت جود عيني بال بتي وعيناك على الزغرل يخو يا عيو نلعميها يا ذي هل احسيا يمشي هناك عنها بعيد نيبتي خو يا اونويا بشي وعينك على الزهر يا خوي يا يوم هل بشي احس يا يمشي هناك عن هبه عيد نبشي خوي يا علنا خلي تجوع عيني بي وعينك على الزهرة يا أخو يا عيوني عيوني عال زتي يلو عمد في دوان يا حسين عقوب هالعمر ما يسوان من الليل الى السماء فوقي ارضتي هو ولا امي بحوم هسمو تعال لي ها منغو يا حسين ما تروح دمعه على خدها والصدر ما <شيفي> شي في دل بشي شي فيد خويا النوح شي في دل بشي شي فيد خويا النوح ويفيا بالحزن للأبد نتسيها خادم خادم مغضوما <يخو> يا خويا حسين روح دمعا تهل على خدها والصدر ما شي في دل بشي شي في دل خويا النوح ويفيا بالحزين للأبد نجسيها تسامحوني على شوط الكربل على متعة وسلكم الدعاء.